ولا تخاطرني في الذين ظلموا. where I فذوب <تصفيق> <تصفيق> تعلمون من ياتيه يخزي في امن فلذا و من و ان لك الا ما